تاج الراس والله عباس. تاج الراس والله عباس. عباس يا نعمل صبر جف العزم بدل تشكي منه يا جيل والله عباد وحده يا ابو فاضل مشدق زكر شو ضا يضح ي فرحتلك موجود بالي تبت اسمك هذا حبنا للي ليل شهر بالي يا عمر هاشم جنون وبك احس قلبني يا عمر جنون وبك احس قلبني وحاسد تراق وين حاسد تراق وين يا نعمك راد يا والينا طب صبرك في العزم بدل كفي حتى قبر حسين يا نعمك والينا طب صبرك في بدل كفي تاج الهياس والله عباد تاج الهياس والله عباد فوكنا لا تعني انا تصبرك بالعزم حل اد لنا هدربتك يم مزارك سيدي روحت تعثرت بيك بعطر داغ سيدي شفنا حتى الجان جاي الفرحة شابه سيدي لبوك كل ضغم هيدا بتحمي جاي سيدي لبوك كل ضغم هيدا بتحمي جاي سيدي انسوا الجان اللي هيك فرحان انسوا الجان اللي يريد مراد ما يرد بدمع انا چاب ما يرد بدمع انا چاب صبور چف العزم وقنله تعني انا تصبرك بالعزم حيل بدلك فيني ادو مع الطيب يارعى الوفا يابالفضي يا عبيد يا حسين سبط المصطفى الفضي انت يا فرحه الزهره والشفا يا, يا مناد الحاير انت ولد الفضي يا, يا مناد الحاير انت ولد الفضي يابالفضي ولتعنا هولاد حمار ولتعنا هولاد حمار يرد مكسو خاطر اقسم انا بدينا چبسور كفل عزم هل البدل كفي انا يرد مكسو خاطر اقسم انا بدينا <تصفيق> وكنني لا تعنيني طب صبرك العزم حي صبر والله والدك يا دروالدك تغرب جسمك يا قم ما يد الرحامه فعولها والمات مالك يا قم جاتن ابو بله ومقعد يمك يا قم هذا بهرك يا حسين وحامدك هلك يا حسين وحامد دمك يا قم هذا حماي هيك وفق هذا حماي هيك وفق هاي هذا اللي ضحى وجرح راسه وعينه كف صبر كف العزم هلن بدل جف هذا اللي ضحى بكفوفه وجرح راسه وعينه ورجتل العزم حللا بدل كف والله عباس تاجله والله عباس, عباس العزم حللا بدل كف يا انا صبرك يا العازم والله عباد كلمات واداء الرادود الحسيني جعفر الديري الهندسه الصوتية محمود الشمري واحمد الشمري الكورال حيدر اللامي التوزيع فاضل الزيادي التصوير والمونتاج علي جليل المنصوري